Ya Rafiq Adabini, I remember the favours you did. Inna Hamat كم حملت الهم معني عندما كلت يميني ولكم هازرطني في أمر الدنيا يا وديني كم حملت الهم معني عندما كلت يميني ولكم هازرطني في أمر الدنيا يا ودي إنما يجنى الهدى من صحبه الخل اللاميني ما من يسر خل يستنشق من ياسر من يسر في تنشق بير الاسم بمن صاحب واخترى وليا وأنا اخترتك فازددت رقيا ورقيا يزن المرء بمن صاحب واخترى وليا وأنا اخترتك فازددت رقيا ورقيا يا ابقى لما زل احمد ربي ان لي خلا وفي لما زل أحمد